لا ترى النجحين ثم لا ترىها أين اليقين ثم لا تسأل يوم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم